خذ مما يخلق بناته وأصفىكم بالبنين وإذا بشّر أحد بما ضرب للرحمن مثل ضَلَّ وجهه مسودة ضَلَّ وجهه مسودة وهو كظيم أو مي ينشأ في الحلة وهو في الخصام غير مبين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 قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمه وإننا على آثارهم مقتدون قال أو جئتكم جئتك بأهدام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 إلا الذي فطرني فإنه سيهدين واجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسولهم ولمَ جاءهم الحق قالوا هذا سحرو وإِنَّهِ كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرائتين عظيم أَهُمْ يَقْسِمونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي أتخذ بعضه بعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسررا عليها يتكئون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 وَإِنَّهُمْ لَاصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَاحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أن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 أجعلنا من دون رحمن آل هاتين يعبدون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءه.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 وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون, واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لك بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون إن الله هو ربّي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا وَمَا لِبَعْضٍ عَدْوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ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 وفيها ما تشتهي الأفوس وتلذ الأعين وأمتم فيها خالدون وتلك الجنة التي ورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهات كثيره منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا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 جَفَعَتِ إلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا قُولٌ نَّالَهُ يُؤْفَكُونَ وقيله اقفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون